من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخوجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مُهْتِيعٍ إلَى الدَّاعِيَ يقولُ الكافرونَ هذا يومُ العَسِرِ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُوَّنُوا حِفَّاً فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُوا وَزَدُ جِرْ فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَتَصِبْ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 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ولذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر